لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنة نعيم يمين وشمال كونوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا ذيل النار وبدلناهم بجنتين جنتين وبدلناهم بجنتيهن جنتين ذواتي أكل خنق وأكل وشيء من خضر قنين ذلك جزاءهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليال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 فَاضْدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيس ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِمَنْ أَنَا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرْغَةٍ فِي السَّمَارَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ